اللي شكيت الضنك هذه رسال ارشالت تنحمي من الهم والضنك اسجن هوا نفسك وضيق مجال قدام في بعض المواضيع يسجن وابعد عن اصحاب البدع والضلال وازمن على اللي لازم انتهي جبن واحذر من اصحاب الردى والرذاله اللي مرافقههم يخلخل توازن تلقى العوض فيهم رجال الشكاله اللي يتحصلهم وبضيقك علي منك أهل الوفا والمرجلة والجزالة لاحتجتهم من بين وقفاتهم كنك شيخا على المركة وصفا وعياله كلهم يقولوا مروحنا انعاونكم مثل المجم اللي قراحا زلاله ومثل السلاح اللي يرد العداء عنك ولا الردي لو كان زي المقالة في حاجته وده يبيعك ويرهنك مثل الصنم لو مت وانتهي قباله لباكي اللجلك ولهو بدافنك كم واحد جثة ومقاضب احبالي هلغال يسوى قلفلس ما منك والعز في طاعة عظيم الجلالة اللي خلقك من العدم ثم كونك الحق على عمر سريع زوالك طول الامل ما ينفعك لو يطمنك لو يفتدي الانسان بالموت ما كل الملال الموت وفدايته بنك كل الملال الموت وفدايته بنك بوح عبدالله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر البنك كود 22-70-70-7-A أبوح عبد الله